رحمةك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فستجيب لي دعائي دعائي رحمةك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي God, really Υπότιτλοι AUTHORWAVE you <laughs>